بسم الله خيرًا مبارك الله فيكم وأنهمكم الله صواب وفرت من حك بفعلا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين أجمعين في سؤال عن السراري عن إيش السراري نعم يسأل يقول ما معنى السراري تسرى رسول الله عنه تسرى بها أي كانت من إمامه فيقطعها عليه الصلاة والسلام بكونها أمة له يطعها عليه الصلاة والسلام بكونها أمة له فتسرى بها أي أنها سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ذكرتم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينبان نعم فهو يريد يعرف من هما زينب الأخيرة بنت جحش رضي الله عنها والأولى زينب الهلالية زينب الهلالية وزينب الهلالية توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعش في عصمته زوجة له إلا شهرين وأما زينب بنت جحش فتوفيت بعده وكانت أول أزواجه لحاقا به وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن أنه قال لازواجه عليه الصلاة والسلام أسرع كنا لحاقا بي أطول كن يدا فكان نساؤه يتطاولن الأيدي فكان أول أزواجه لحاقا به زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها نان هل معلوم متى تزوج زينب بن خزيمة هل الهلالية أشار يعني ابن كثير إلى وقت مقارب لأن فيه خلاف في زينب بنت خزيمة الهلالية زواجها في وقت مبكر يعني إما في السنة الثالثة أو السنة الرابعة للهجرة إما السنة الثالثة أو السنة الرابعة للهجرة نعم يقول كيف يشارك العباس رضي الله عنه في تغسيل فاطمة العباس عمها العباس عمها عم والدها النبي صلى الله عليه وسلم فهم محارمها نعم القول بأن أول من أسلم هو ورقة ابن نوفل قبل خديجة هل هذا له وجه ورقه ابن نوفل إسلامه بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة إسلامه بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة لأن هي التي رضي الله عنها وارضاها ذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرضت عليها الذي كان ياتي وقال هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى عليه السلام نعم جزاكم الله خيرا